بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العب العباد البدر حفظه الله وأمد في عمره في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة قال حفظه الله المبيت في مزدلفة المبيت بمزدلفة بعد غروب الشمس من يوم عرفة يتجه الحجاج إلى مزدلفة بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا فإذا وصلوا مزدلفة, مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها لأنهم لو نزلوا في غير أرض مزدرفة حتى الصباح كانوا مفرطين بمبيتهم خارجها وتعرف مزدلفة في هذا الزمان بوجود علامات كتب عليها مبتدأ مزدرفة وبوجود الأنوار القوية الإضاءة في أرض مزدرفة بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما اللهم انا نسألك التوفيق والسداد والعون على كل خير اللهم أصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين وبعد هذا بيان لما يتعلق بالمبيت بمزدلفة ليلة النحر العاشر من شهر ذي الحجة وعرفنا فيما سبق أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وعرفنا أن واجبات الحج سبعة منها هذا الواجب العظيم المبيت بمزدلفة إلى صلاة الفجر ثم يصلي بها الفجر ويقف مستقبلا القبلة داعيا ذاكرا مناجيا ربه سبحانه وتعالى وهذا الوقوف الذي هو بعد بعد صلاة الفجر في مزدلفه من الأوقات العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء في أثناء الحج وهي ستة مواضع مر ذكرها على الصفا وعلى المروه وفي عرفات وهذا الموقف في المزدلفة وبعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى من أيام التشريق الثلاثة وجميع هذه المواضع يستحب رفع اليدين فيها مستقبلا القبلة تدعو الله سبحانه وتعالى فهي مواطن عظيمة جدا وحريم فيها إجابة الدعاء ولهذا ينبغي على الحاج أن يهتم بهذا الوقت اهتماما عظيما وإذا كان قويا ونشيطا وصحيحا ومعافى عليه أن يبات إلى صلاة الفجر ثم يستغل هذا الوقت الثمين للإقبال على الله سبحانه وتعالى بالذكر والدعاء والمناجات وإذا كان معه ضعفه من نساء أو كبار سن وعجزه ونحو ذلك فله أن يأخذ بالرخصه ويذهب من بعد منتصف الليل من تلك الليلة كما سيأتي بيان ذلك بعد غروب الشمس من يوم عرفه. يتجه الحجاج إلى المزدلفة يفيضون من عرفات إلى المزدلفة وهذه الافاضه من عرفات إلى المزدلفة ينبغي أن يحذر فيها من أمر يقع كل سنة من بعض الحجاج أو من عدد من الحجاج سواء. من كان على قدميه أو من كان راكبا التدافع والسرعة والعجلة والأصوات أيضا العالية فهذه أمور ينبغي أن تستبعد وأن يبتعد عنها الحاج وأن يحرص على السكينة والنبي عليه الصلاة والسلام عندما افاض الناس من عرفات قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس عليكم بالسكينة أيها الناس عليكم بالسكينة وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه ليس البر بالإيضاع والإيضاع هو الإسراع فينبغي مراعاه ذلك لا يكن حرصك أن تكون الأول مثلا وصولا إلى المزدلفة وليكن حرصك أن تمضي سيرك بسكينة وطمأنينة ووقار ذاكرا لله مقبلا على ذكره جل في علا ملبيا ومكثرا من كلمات التلبية العظيمة وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الموقف قال ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ليس السابق من سبق بعيره وفرسه وانما السابق من غفر الذنوب وانما السابق من غفر الذنوب هذا هو السابق حقا اما الذي يسرع و يكون عجلا ومندفعا وربما مؤذيا للناس بعجلته ومؤذيا لهم بابواق السيارة أيضا العالية المزعجة هذا كله ليس من البر البر في السكون والطمانينة والذكر لله سبحانه وتعالى والاكثار من التلبية فإذا هذا جانب غاية في الأهمية وينبغي التنبه له أن يكون هذا السير بهدوء وسكينة وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا وبعد عن إيذاء بعضهم بعضا فإذا وصلوا مزدلفة نزلوا بها وعليهم التحقق من وصولهم إليها وهذا أول أمر ينبغي أن يعتني به الحاج أن يتحقق أنه فعلا وصل إلى المزدلفة وكم حصل من مرة أن اناسا سنباتوا قبل المزدلفة ظن منهم أنهم قد وصلوا لكن دون أن يتحققوا إذن بد من التحقق والتأكد أنه فعلا وصل إلى المزدلفة ومعرفة ذلك أيضا ليس بالمعضل ولا بالأمر الصعب لأن مزدلفة لها علامات واضحة عالية رفيعة مكتوب عليها بلغات عديدة بداية مزدلفه فالامر واضح وايضا أمر آخر وهو أنها متميزة بأنوار قوية مضيئة وان تصل إليها ليلا فالامر واضح جدا ولا عذر لأحد بل ينبغي على الإنسان أن يتحقق فعلا أنه قد دخل إلى المزدلفه ولو نزل في غير أرض مزدلفة حتى أصبح كان مفرطا بمبيته خارجها نعم قال حفظه الله أول عمل يقوم به الحاج بعد نزوله في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم سواء. كان وصوله إليها في وقت صلاة المغرب أو بعد أو بعد دخول وقت صلاة الأشعه ومن الخطأ ما يقوم به بعض الحجاج حين وصولهم مزدلفة من لقطهم الحصى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلق له الحصى إلا بعد انصرافه من مزدلفة إلى منا أول عمل يبادر إليه حين الوصول إلى المزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء فأول ما يفعله مباشرة من حين يصل يؤذن ثم يقيم الصلاة ويصلي المغرب ويقيم الصلاة ويصلي العشاء فهذا أول عمل يبادر إليه عدد كبير من الحجاج يظن أن أول عمل يبادر إليه حين وصوله التقاط الجمرات ولهذا تراه من حين يصل إلى مزدلفة لا يفكر في الصلاة وإنما يفكر في التقاط الجمرات وهذا من الأخطاء التي توجد عند بعض العوام والنبي عليه الصلاة والسلام لم تلتقط له الحصيات حين وصوله بل ولا التقطت له عليه الصلاة والسلام وحين قيامه ومناجاته لأن هذا وقت إذا وصلت تبادر فيه للصلاة ثم إلى النوم الراحة والراحة أيضا مهمة جدا لأن وراءك أعمال عظيمة عندما تكون أخذت حظك من النوم والراحة تؤديها بنشاط بخلاف ما يفعل بعض الحجاج إذا وصل إلى المزدلفه جلسوا في سمر وفي أحاديث وأخبار وما إلى ذلك إلى وقت متأخر من الليل وهذا يؤثر على نشاطه وعبادته في يوم النحر وأنت عندك في يوم النحر أعمال عظيمة وتنقلات من مكان إلى آخر فتحتاج إلى نشاط فإذا أخذت حظك من النوم الراحة في ليلة جمع ليلة مزدلفة كان ذلكم أدعى لنشاطك في العبادة والقيام بها على أتم حال فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب والعشاء ثم نام صلوات الله والسلام عليه وصلى الفجر ثم قام يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره جل في علاه إلى ما قبل طلوع الشمس عندما أسفرت وقبل أن تطلع الشمس مشى صلوات الله وسلامه عليه إلى ميناء فالتقاط الجمار إنما التقط له في الطريق بعد أن انتهى من الذكر ومشى التقط له عليه الصلاة والسلام في الطريق. فانظر هدية صلاة الله وسلامه عليه وانظر حال عدد من الناس عندما يصل إلى المزدلفة أول عمل يبدأ به انتقاط الجمرات حتى إن بعضهم يقدمه على الصلاة حتى إن بعضهم يقدمه على الصلاة نعم قال حفظه الله يبيت الحجاج ليلة يوم النحر بمزدلفة حتى الصباح كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم ذلك في واجبات الحج ومن خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم ولا يجوز طواف الافاضه والرمي قبل نصف الليل وليس لتلك الليلة عبادة مخصوصة تؤدى فيها من صلاة أو غيرها غير صلاة الوتر التي يأتي بها المسلم في ليالي العام المبيت بمزدلفة تلك الليلة واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل يكون قد ترك هذا الواجب فهذا الواجب لا يتحقق إلا بأن يمضي فيها أكثر من منتصف الليل حيث رخص النبي عليه الصلاة والسلام لاهل الأعدار أن ينصرفوا بعد منتصف الليل فمن خرج قبل منتصف الليل فإنه قد ترك هذا الواجب قد ترك هذا الواجب الذي هو واجب المبيت بالمزلفة ومن ترك واجبا فعليه دم لتفريطه في هذا الواجب العظيم من واجبات الحج بعض الحجاج يمر مزدلفة مرورا يمر مزدلفة مرورا ويذهب إلى مكة يطوف يطوف حتى قبل منتصف الليل يطوف أو بعضهم أيضا يرمي قبل منتصف الليل وهذا لا يجوز لأن ال ال ال الواجب الذي هو المبيت لم يتحقق بعد فكيف يؤتى بهذه الأعمال التي تلي هذا الواجب فلا يجوز له أن ينصرف إلى الطواف أو ينصرف إلى الرمي قبل منتصف الليل ثم أيضا مما ينبه عليه أنه ليس لتلك الليلة عبادة تخصها من صلوات أو نحو ذلك ولكن من كانت له صلاة من الليل معتادة يصليها من كانت له صلاة من الليل معتاده يصليها كما هي عادته وليس لتلك الليلة عبادة تخصها نعم قال حفظه الله وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا بفعله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل فقد قال الله عز وجل فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ويرفع يديه للإجماع على ذلك كما تقدمت حكايته عن الطحاوي في السعي بين الصفا والمروة والمشعر الحرام مزدرفة لأنها داخل الحرم وأما عرفه فهي, فهي مشعر حلال لأنها خارج الحرم يبيت بمزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر وبعد طلوع الفجر يصلي صلاة الصبح في أول وقتها ثم يشتغل بالذكر والدعاء إلى أن يسفر جدا إلى أن يسفر جدا والله عز وجل قال فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مشعر المشعر الحرام هو المزدلفة وتسمى المزدلفه المشعر الحرام لأنها داخل الحرم داخل حدود الحرم وعرفات تسمى المشعر الحلال لأنها مشعر من مشاعر الحج لكنها خارج حدود الحرم خارج حدود الحرم فالمزدلفة يقال لها المشعر الحلال لأنه مشعر وهو داخل, وهو داخل حدود الحرم وعرفات مشعر أيضا من المشاعر لكنه خارج الحرم ولهذا يقال له المشعر الحلال فقول الله سبحانه وتعالى فذكر الله عند المشعر الحرام وقت هذا الذكر الذي أمرنا الله به عند المشعر الحرام بعد صلاة الصبح فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذا إلا إذا كان عنده إذا كان من أهل الأعذار فله رخصة حتى إذا كان من أهل الأعذار ووجد من نفسه قدره وسهوله ويسر عليه وعلى من معه وبقي حتى يدرك هذه الفضيلة فهو لا شك خير له وافضل وإن مشى بعد من تصف الليل من مزدلفه فله رخصة كما جاء بذلك الحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي ذكره نعم. قال حفظه الله وللضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن ينصرفوا من مزدلفة إلى منها في آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواه البخاري ومسلم وحديث عائشة رضي الله عنها رواه البخاري ومسلم هذا أمر يتعلق بالنساء والضعفة وكبار السن العجزة والصبيان ونحو هؤلاء لهم أن ينصرفوا إلى منا في آخر الليل وهذه رخصة لهؤلاء وكذلك تشمل من كان معهم يعني مثلا الرجل القوي معه أمه مثلا أو معه بعض النساء أو معه رجل كبير فله رخصة تبع لهؤلاء الضعفة الذين معه هذا ما يتعلق ب أحكام المبيت بمزدلفة وننتقل منه إلى ما يتعلق بأعمال يوم النحر نعم قال حفظه الله أعمال يوم النحر أعمال يوم النحر أربعة وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي أو ذبحي وحلق شعر الرأس أو تقصيره وطواف الافاضه والسعي بعده لمن كان عليه سعي وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ويجمع أوائل حروف هذه الأعمال على هذا الترتيب كلمة حط يضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف فالراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف والأولى فعلها على هذا الترتيب اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيان لأعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من الحجة يوم عيد الأضحى المبارك فأعمال ذلك اليوم أربعة ترتيبها كما فعل صلوات الله وسلامه عليه رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وجاء بها صلوات الله وسلامه عليه مرتبة على هذا النحو وقد قال لتأخذ عني مناسككم ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على الاتيان بهذه الأعمال مرتبة هذا الترتيب الموافق لفعله صلوات الله وسلامه عليه. فإن حصل لظرف أو لحاجة أو لضرورة أو لنحو ذلك أن قدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فلا حرج. كما سيأتي بيان ذلك لأنه صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج لكن يبقى الأصل أن تحرص على الاتيان بهذه الأعمال مرتبة وفق هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وكما هو مبين هنا مجموعة في أوائل هذه الكلمات في أحرف رنحط فهذه الكلمة إذا تذكرتها أوائلها تساعدك على معرفة الترتيب النسيت ايهما المقدم على الآخر فالراء للرمي والنور للنحر والحال للحلق والطاء للطواف نعم قال حفظه الله ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الأعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فأجابهم بأنه لا حرج ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الإفاضة قبل الرمي والرمي في المساء لأن رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى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 فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وأتاه آخر فقال أفضت إلى البيت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما, رأي فما رايته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وروا أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنا فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج قال رميت بعدما ما أمسيت فقال لا حرج وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو فمن قائر فمن قائر يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض إرضى رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم أعمال يوم النحر الأربعة الأصل فيها أن يؤتى بها مرتبة كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي بعده لمن كان عليه سعي فيؤتى بها وفق هذا الترتيب كما فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن إن حصل لظرف أو لسبب أو نسيانا أو خطا أو نحو ذلك أن قدم شيئا من هذه الأشياء على الآخر فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال افعلوا ولا حرج إلا قال افعلوا ولا حرج فهذا فيه دليل أن الحرج مرفوع في التقديم والتأخير لكن يبقى كما أكدت غير مرة أن نحرص على الاتيان بهذه الأعمال وفق ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه لكن إن حصل تقديم أو تأخير فإنه لا حرج على الإنسان في ذلك لأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه ما سئل عن تقديم أو تأخير في ذلك اليوم إلا قال لا حرج وتأمل الحديث الأخير حديث أسامة رضي الله عنه حيث قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس ياتون فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا فكان يقول لا حرج فكان يقول لا حرج يعني كان كانت توجه إليه عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم أسئلة في أمور لا بأس بها كما هو واضح من جوابه عليه الصلاة والسلام في أمور لا بأس بها فكان يقول لا حرج ثم قال عليه الصلاة والسلام لا حرج إلا انظر هذا الاستثناء الذي لا علاقة له باعمال الحج انظر وتأمل هذا الاستثناء الذي لا علاقة له بعمل الحج الآن يسال عن تقديم مثلا السعي على الطواف أو مثلا الطواف على الرمي أو النحر على الرمي أو الحلق على الرمي كل هذه الأشياء يقول لا حرج فما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج يقول أسامة قال يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل ماذا تتوقع عندما يأتي هذا الاستثناء لا حرج إلا على رجل تتوقع أنه سيستثني نوع من الأعمال أو عمل من الأعمال التي تتعلق ب ما سئل عنه فانظر هذا التنبيه ما أعظمه قال لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له فذلك الذي حرج وهلك فذلك الذي حرج وهلك اقترض عرض مسلم أي نال من عرضه اقترض عرض مسلم أي نال من عرضه بغيبة أو نميمة أو سخرية أو سب أو استهزاء أو غير ذلك من الأمور هذا الذي يقول عليه الصلاه والسلام حارجا وهلك قال ذلك عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا في ذلك المقام وقد جاء عنه في الحج تأكيدات عديدة على هذا الأمر لخطورته مثل قوله في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأمالكم واعراضكم حرام عليكم إن دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ومثل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداء المؤمن على أخبركم بالمؤمن المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ففي أكثر من موضع في الحج نبه على هذه القضية الخطيرة ولهذا هنا في هذا الموضع لما كانوا يسألون هل علينا حرج في كذا قدمنا كذا على كذا فعلنا كذا إلى آخره كل ذلك يقول لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض من عرض أخيه المسلم وهو ظالم الله اكترض من عرض أخيه المسلم وهو ظالم له ومعنى اقترض من عرضه أي نال من عرضه سبا أو وقيعة أو غيبة أو نميمة أو استهزاء أو غير ذلك يقول عليه الصلاة والسلام هذا الذي حرج وهلك مبينا خطورة هذا الأمر وأنه موبق لصاحبه ومهلك له مبينا أنه موبق لصاحبه ومهلك له قال ذلك الذي حرج وهلك بفعله لهذا لهذه العظيمة التي هي يأقترضها من عرض أخيه المسلم جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر مبين خطورة هذا الأمر قال إن أرب الربا إن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق إن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق وبهذا تعلم من خلال هذا الحديث أن الربا نوعان ربا يتعلق بالأموال وهو الذي جاء فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال لعن الله آكل الربا ومكلة وكاتبة وشاهدين ربا يتعلق بالأموال وهو معروف النوع الثاني من الربا ربا يتعلق بالأعراض استقالة على الأعراض التعدي على الأعراض هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام ربا ليس فقط سماه ربا بل قال إن أرب الربا أي أشد الربا وأخطر الربا تجد بعض الناس يتورع أن يدخل على نفسه وعلى على ولده درهم من الربا لكنه يقع في عراض الناس فيتورع عن نوع من الربا ويقع في نوع أخطر منه وأشد وأعظم وهو المتعلق بالأعراض والربا الذي يتعلق بالأعراض أخطر من الربا الذي يتعلق بالأموال لماذا؟ لأنك لو سألت أي إنسان أي شيء أهم عندك مالك او أو عرضك إذا سألت أي إنسان أيهما أهم عندك ما مالك أو عرضك ما الجواب كل أحد يقول العرض بل, بل إن الإنسان ممكن أن يقدم ماله كله في سبيل حماية عرضه يقدم ماله في سبيل حماية عرضه فالعرض عند الإنسان أعظم من المال ولهذا عد عليه الصلاة والسلام الاستطالة على عرض المسلم بغير حق عده عليه الصلاة والسلام ضربا من ضروب الرiba وبابا من أبوابه وبابا من أبوابه. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الربا سبعون بابا إن الربا سبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أن ينكح الرجل أمة وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم فلإستطالة في الأعراض الذي هو التعدي عليها هو الهلاك كما قال هنا عليه الصلاة والسلام فذاك الذي حرج وهلك ذاك الذي حرج وهلك وجاء في الأدب المفرد باسناد جيد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا منفقة تبذل اموالا في سبيل الله ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قوامه صوامه منفقه قالوا لكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي من أهل النار قال لا خير فيها هي من اهل النار صوامه قوامه منفقه قال لا خير فيها هي من أهل النار قالوا يا رسول الله ان فلانه تصلي المكتوبات صلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار يعني شيء زهيد جدا ولا تؤذي احدا قال هي من أهل الجنة قال هي من أهل الجنة سبحان الله من كان صواما قواما لكنه يؤذي الناس بلسانه ربما إذا جاء يوم القيامة لا يجد من صيامه من حسنات الصيام وحسنات صلاته وحسنات حجه وحسنات صدقاته قد لا يجد منها شيء قد تستوفى من أولئك الذين استطال على أعراضهم أو نال منهم أو ظلمهم إلى غير ذلك كما هو واضح في الحديث الذي في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم قيامة بصلاة وصيام وصدقة ويأتي وقد ضرب هذا وستم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون حسنات الصلاة وحسنات الحج وحسنات الصيام وحسنات الصدقات وغير ذلك يؤخذ من حسناته فيعطون فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرح في النار وهذا يوضح الحديث الذي حديث عائشة رضي الله عنه ولهذا يجب على الإنسان فعلا أن ينتبه لهذه القضية قد يكون الإنسان مصلي وقد يكون صائم وقد يكون متصدق وقد يكون معتني بالحج لكن يكون لسانه منفلت غيبه ونميمه ووقيعه في الأعراض في أعراض العلماء وفي أعراض العباد وأعراض الصالحين وغيرهم ثم يبوء بهذا الإثم العظيم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقول فذلك الذي حرج وهلك فذلك الذي حرج وهلك ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وألسنتنا وأن يهدينا أجمعين إليه سراطا مستقيما قال حفظه الله وهذه الأعمال الأربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف لأنها مطلوبة من المتمتعين والقارنين والمفردين وأما النحر فلا علاقة له بالتحلل لأنه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فإنه لا يلزمهم ومن أتى بالاعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء ومن اتى باثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت رواه البخاري ومسلم وطوافه صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق وإنما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز كما تقدم أعمال يوم النحر الأربعة ثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف هي التي يتعلق بها أمر التحلل التحلل من الإحرام سواء التام أو التحلل الأول وأما العمل الرابع وهو النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل لا علاقة له بالتحلل ومن المعلوم أن المفرد ليس عليه نحر هدي فنحر الهدي ليس له علاقة بالتحلل فالرمي والحلق والطواف هذه الأعمال الثلاثة وأيضا السعي لمن كان عليه سعي إذا فعلت حصل بفعلها التحلل التام حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام بما في ذلك النساء وإذا فعل اثنتين من هذه الثلاث مثل أن يكون رمى وحلق أو طاف وحلق فإنه يحل له كل شيء إلا النساء يحل له كل شيء إلا النساء. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله، كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوب البيت. والطيب من محظورات الإحرام وكانت تطيب قبل أن يطوف طواف الافاضه قبل أن يطوف صلوات الله وسلامه عليه طواف الافاضه فإذا بالرمي والحلق يحصل التحل الأول يمكن الإنسان يلبس ثيابه ويتطيب يقلم أظافره يأخذ من شعره مثلا شعر العانى أو الإبط أو نحو ذلك فيحل له كل شيء إلا النساء فإذا طاف الإفاظة وكان عليه السعي السعي, السعي الذي بعده فإنه حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام نعم. قال حفظه الله دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدر حين اسفر جدا قبل طلوع الشمس ولقط له في أثناء سيره الفضل بن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى ويوم النحر كله وقت لرمي جمرة العقبة والاولى أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس وتقدم قريبا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج للرجل الذي سأله وقال رميت بعدما أمسيت قال ابن المنذر في كتاب الإجماع وأجمع على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب فله أن يرمي بعده لما في الموطى بإسناد صحيح عن نافع مولى بن عمر أن ابنة أخ لصفيه بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفه فتخلفت هي وصفيه حتى أتت منا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله ابن عمر أن يرمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا وللذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل رمي جمرة العقبة إذا وصلوا منها. لما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وفيه فارتحلنا فمضينا حتى رميت الجمرة فرتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ولما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودا فأصلي, فأصلي الصبح بمنا وأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس ولما في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة أن قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلم ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفابت نعم هذا يتعلق بالدفع دفع النبي عليه الصلاه والسلام من المزدلفة وأنه كان حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس ولقط له الفضل ابن عباس رضي الله عنهما سبع حصيات رمى بهن النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ضحى رمى بها جمرة العقبة ضحى ويوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله وقت رمي يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله وقت رمي إلى أن تغرب الشمس ولو أن إنسانا حصل له ظرف من جهد أو تعب أو مرض أو غيره فرمى بعد الغروب أيضا لا حرج عليه في ذلك وكذلك قبل الفجر من انصرفوا ليلا من أهل الأعدار من النساء والضعف ونحوهم ورموا قبل الفجر قبل وقت الرمي, الرمي وقته بعد الفجر لكن أهل الأعدار لهم رخصة فمن رمى قبل الفجر من دوي أيضا لا حرج في ذلك نعم. قال حفظه الله يكون نحر الهدي إن كان إبلا وذبحه إن كان بقرا أو غنما في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ليلا أو نهارا سواء كان الهدي واجبا لتمتع أو قران أو نذر أو كان تطوعا وأقل, وأقل الهدي شاتا أو سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في وهو الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر والثني من المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين ويكون ذبعه بمنى ومكة لحديث جاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا كلها منحر وكل في جاج مكة طريق ومنحر الحديث لحديث رواه ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح ومن كان قارنا أو متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة, أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة والسبعة متتابعة أو متفرقة والأولى تأخير صيام الثلاثة إلى قرب الحج قبل يوم عرفة ومن لم يصمها, ومن لم يصمها كلها أو بعضها قبل الحج صامها في أيام التشريق لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم, يرخ لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا أن يصمنا يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ويستحب لصاحب الهدي أن يأكل من هديه ويتصدق بقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وله أن وله أن يهدي منه ولو كان المهدى إليه غنيا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه وشرب من مرقه ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى علي فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وليس أكل صاحب الهدي من لحم هده لازما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل هديه البالغ مئة من الإبل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بلادي من المدينة, من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هده ثم لا, ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم نعم هذه مسائل تتعلق بنحر الهدي والهدي ينحر إن كان من الابل ويذبح إن كان من البقر والغنم ويكون النحر والذبح في, في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ويأتي وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من غروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة والهدي الذي للمتمتع والقارن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يكون بي أو سبع بدنة أو سبع بقرة وإن ذبح بدنة كاملة وبقرة كاملة فهذا أكمل وأتم فأكمله بدن ثم بقرة ثم شات ثم سبع بدن ثم سبع بقرة ولا بد أن, أن تكون مجزئه من حيث السن لا بد أن تكون مجزئه من حيث السن بأن تكون جذعه من الضأن فما فوق والجذع من الضان ما تم لها ستة شهور نصف سنة وأن تكون ثنية من المعز والبقر والإبل والثني من المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الابل ما تم له خمس سنوات وأيضا يراعى مكان الذبح والهدي إنما يذبح بمنى أو مكة لقول النبي عليه الصلاة والسلام منا كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فسواء دبحها في منى أو دبحها في مكة كل ذلك جائز والهدي هدي التمتع يلزم القارن والمتمتع كما في الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وإذا لم يكن مستطيعا ينتقل إلى الصيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ولا يشترط في هذه الثلاثة أيام والسبع التي إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع بل لو صامه متفرقه لا حرج عليه ويصوم هذه الثلاث التي في الحج إذا دخل في أعماله مثل لبى ب الحج أو لبى بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه يبدأ الصيام قبل يوم عرفة إن لم يتمكن رخص له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة مع أنها أيام أكل وشرب لكن رخص له أن يصومها فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة يصومها إذا رجع إلى أهله سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة أيضا من المسائل التي تتعلق بالهدي أنه يستحب لصاحبه أن يأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم هديه صلوات الله وسلامه عليه وشرب من مرقته وهذا ليس بمتأكد أو متعين انت يسر له ذلك يأكل منه ويهدي ويتصدق مثل ما يصنع في الاضحيه بخلاف لحم الفدية لا يأكل منه ولا يهدي منه وإنما يوزع بين الفقراء لأن ذاك دم جبران ويعطى للفقراء يكون خالصا لهم وهذا دم شكران فيأكل منه ويهدي ولو حتى على الغني. وأيضا يتصدق نعم قال حفظه الله والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة الثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره وعرفنا فيما تقدم أن الحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة قال الله مرحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال الله مرحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال الله مرحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قالوا والمقصرين فينبغي الإنسان أن يحرص على الحلق أن يحرص على الحلق حتى يفوز بهذه الدعوة العظيمة والشعر بدله شعر يطلع بدل شعر آخر أما هذه الدعوة ليس لها عوض الشعر له بديل ينبت كم شهر و... يطلع بعد الحلق أحسن من الأول لأن الحلق يساعد حلقه بالموسى يساعد على خروجه بشكل أحسن وأجود وايضا فيه نظافة لشعر الراس فالشعر بدله شعر لكن الدعوة هذه ليس لها عوض أو ليس لها ما يعوض فلهذا ينبغي أن يحرص على حلق شعر رأسه وليفوز بهذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال حفظه الله فالرابع من أعمال يوم النحر طواف الافاضه وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة سعى بعد طواف الافاضه لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد وله محلان محل بعد طواف القدوم ومحل بعد طواف الافاضه ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الافاضه لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه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 وبالصفى والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والصفى والمروة وبالصفى والمروة رواه معلقا بصيغة الجزم فقال وقال أبو كامل فضيل, فضيل ابن حسين البصري ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح, صحيح وأيضا حديث عائشة في صحيحي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وفيه فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروه وأما طواف الافاضه فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه وأما ما جاء في حديث جاب رضي الله عنه في صحيح مسلم لم يطف النبي صلى, الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بحمل حديث جابر رضي الله عنه على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحل يحلوا إلا ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم وأما المتمتعون فسعوا سعيين سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم وأيضا فحديثا ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي, سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر والمثبت مقدم على النافي وقد أوضح ذلك إضاحاً تاماً شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في من هذا العمل الرابع من أعمال يوم النحر وهو طواف الإفاضة وركن من أركان الحج وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن أركان الحج وأيضا ذكر الدليل على ركنيته وأيضا بعد هذا الطواف السعي لمن كان عليه سعي والذي عليه سعي بعد هذا الطواف هو المتمتع وكذلك القار والمفرد الذي لم يسع بعد طواف القدوم الذين عليهم طواف الذين عليهم سعي بعد طواف الافاضه المتمتع لأن المتمتع عليه طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه وأما القارن المفرد ليس عليهم إلا سعي واحد إن شاءوا قدموه بعد طواف القدوم وإن شاءوا أخروه بعد طواف الإفاظة فمن لم يأتي من المفردين والقارنين بسعي الحج بعد طواف القدوم فإنه يتعين عليهم أن يأتوا به بعد طواف الافاضه فالمتمتع المفرد والقارن ليس عليهما إلا سعي واحد إن شاء قدموه مع طواف القدوم وان شاءوا بعد طواف الافاضه اما المتمتع فإن عليه طواف للحج طواف للعمره وسعي للعمره وعليه ايضا طواف للحج وسعي للحج ومن الادله على أن المتمتع عليه طوافان حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ابن عباس حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ابن عباس وحديث عائشه تقول فيه رضي الله عنها فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبالصفا والمروه ثم حلوا فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفة والمروة والمروة ثم حلوا هؤلاء تتحدث عن المتمتعين ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين كانوا جمع الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ما مراد عائشه رضي الله عنها بقوله بقولها وأما الذين كانوا جمع الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا هل مرادها الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة هل مرادها الطواف بالبيت او السعي بين الصفا والمروه المراد السعي بين الصفا والمروه لان القارن المفرد عليه طواف الافاضه يوم الحج وذاك الطواف الذي حصل عند قدومه ذاك سنه من سنن الحج لا يغنيه عن طواف الافاضه فهو طاف طواف القدوم وطواف القدوم سنة من سنة الحج وبقي عليه طواف الحج فلا يقال في حق القارن والمفرد وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة يعني قارنين فإنما طافوا طوافا واحدا من طاف طوافا واحدا في أول قدومه هل يجزئه عن طواف الافاضه لا يجزئه لأن هذا سنة من سنن الحج وطواف الافاضه يكون في يوم النحر فمرادها رضي الله عنها إنما طاف طوافا واحدا أي سعى المراد بالطواف السعي بين الصفة المروة وهو يسمى طواف كما في الآية الكريمة إن الصفة والمروة من شعار الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فهذا مرادها بالطواف أي السعي بين الصفة والمروح لأن القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاظة وبهذا تنتهي ما يتعلق بالحديث عن أعمال يوم النحر وهي أربعة أعمال ومن بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالمبيت بمنا ليالي أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر وليلتين لمن تعجل ويؤجل الحديث عن ذلك إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين والسؤال المعتاد ومن يجيب عليه له نصحتي أعمال يوم النحر ما هي مرتبة تفضل جارك يقول عندك كتاب يقول تجاوب أنت و هو يأخذ الكتاب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 الصوره وبعد رمي الجمره الوسطى في ايام التشريق الثلاثه نعم احسن الله اليكم هل يجوز للضعفاء اذا نزلوا من مزدلفه ان يطوفوا قبل الرمي نعم لهم ذلك الضعفاء اذا مشوا اخر الليل لهم ان يطوفوا قبل الرمي ولهم كذلك ان يرموا حسن الله إليكم يقول هل يجوز إلقاء خطبة على حجاج حملتي إذا لم نتمكن من استماع خطبة المفتي خطبة المفتي سماعها متيسر ولا يصلحا تتعدد الخطب وسمعها متيسر عبر وسائل الوسائل الحديثة المذياع أو غيرها من الأجهزة فسماعها متيسر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 تمتعه ينقطع برجوعه إلى المدينة لأنها بلده وان كان ليس من أهل المدينة وانما جاءها ليبقى فيها إلى وقت الحج فإنه متمتع فإنه متمتع فإن شاء أن يعتمر بعمرة جديدة أو يلبي بالحج وهو في كلتا الحالتين يعد متمتعا نعم هذا سائل يقول نود منكم نصيحة للمسبلين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 فهذا ينهى عنه. أما إذا استعمل واحدا مشبكا واحدا لي يمسك الإحرام من السقوط عن عاتقه فلا حرج عليه في ذلك نعم. يقول هل يجوز الاهداء بالصيام؟ الأصل في الأعمال لا يهدا شيء منها للأموات إلا ما دل الدليل على مشروعية إهداه.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 في البخاري وفي صحيح مسلم لأن الإمام البخاري له شرط في صحيحه التزمه في الأسانيد والروات وكذلك مسلم وهذا الحديث المشار إليه ليس مخرج عند الشيخين لكنه على شرطهما نعم ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير